بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الصلاة على ماذا الدين وارشد الله لا اله الا الله وحده لا شريك له اله يحب الخاشعين واشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المقر سجد المقربين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الى يوم الدين اخواني اتقوا الله واسمعوا ما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وابو داوود والترمذي وابن ماجه عن جابر بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه وروى الترمذي في جامعه بالله بن شقيق رضي الله عنه كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال ترك وكفر الا الصلاه وفي ما رواه لما واحمد في مسنده والترمذي في جامعه بدايه الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر قال الله تعالى وامر اهلك بالصلاه واستبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والاخره للتقوى فالصلاه سبيل لادرار الرزق وتلكها سبب لمحق الرزق فمن اخرها عن وقتها ادخله الله جهنم ورى البزار في جامعه عن سعد بن ابي وقاص سأل, سال النبي صلى الله عليه سال الله عليه وسلم سئل عن قوله عز وجل في الكتاب العزيز فويل للمصلين الذين هم عن صلاه يمسهون فقال عليه الصلاة والسلام هو الذي يسهو عن الوقت اي اخرها والويل وادٍ في جهنم لو سارت فيه جبال الدنيا لن ماعت من حر فمن الائمه من حمل ترك الصلاه على الكفر الحقيقي وانه يخرج من الدين بالكليه وهو صح الروايتين عن امام احمد فانه يختل ولا يصلي عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين والقول الثاني ما ذهب اليه المالكيه والشافعيه فقالوا لا يطلق عليه الكفر ومن من توقف في شانها وقال ربما هناك كفر ورى ابو يعلى مصاب بن يسار ابن ابي وقاص قال قلت لابي يابته اترى ما ذكره الله في الكتاب العزيز من الويل للمصلين أينا لا يشف في صلاته أينا لا يحدث نفسه في الصلاه فقال لا يا بني المراد تاخير الوقت اذا دفن تارك الصلاه في قبره يصلط عليه افعى من الحيات يخرج منه النار اظفاره من حديد يقوله إنما امرت أن اضربك على تاخير صلاه الصبح إلى طلوع الشمس وتاخير الظهر إلى العصر وتاخير العصر إلى المغرب وتاخير المغرب الى العشاء كلما ضربه غاصب الارض 70 ذراعا وهكذا إلى يوم القيامة فعل من يصلي أن يراعي ما يطلب في الصلاة من خشوع ومشاكينه والخشوع لا يخطر على قلبه شيء مباعد عن خطاب الله عز وجل من حين يكبر للدخول الى السلام وقد اثنى الله تعالى في كتابه على الخاشعين وقل الخشوع ألا يميز المصلي بين الذي يصلي عن يساره أو يمينه كان ابو طلحه الانصاري يصلي في بستان الله فطار ارطاهيل فانتقل من شجره الى شجره فنظر اليه ثم لم يعرف هل صله فردا او زوجا لذلك تصدق بجميع ذلك البستان لكونه صار سببا لسهو في الصلاه وقد اثنى الله على نبيه سليمان عليه الصلاه والسلام حين عرضت عليه الخيل بعد صلاه الظهر فلما بلغت 900 غاضة الشمس ولم يصلي العصر فرد عليه وذبحها وقطع ارجلها تقربا الى الله حيث اشتغل بها عن الصلاه وتصدق بلحمها فعوضه الله خيرا منها واسرع وهو بصاره الريح تجري بامره كيف شاء وقص الله علينا في كتاب العزيز فقال تعالى نعم العبد انه اوار اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى ترارت بالحجاب ردوها عليه فطفق مسحا بالسوق والعنا وعلى المصلي الا يلتفت في صلاته ولا يمكن الشيطان ان يختلج من صلاته شيئا فقالت عائشه رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم علي الالتفات في الصلاه قالت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك اختلاس يختلس الشيطان من صلاه احدكم والاختلاس السرقه مع الحيله رواه ابن عن انس ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام المصلي في الصلاه فان الخير يدر عليه من موقفه إلى السماء ولو علم من يناجي ما التفت البزار في مسنده عن حديث جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام العبد في صلاته اقبل الله تعالى عليه فاذا التفت قال له الله عز وجل يا عبدي الى من تلتفت اتلتفت الى احد يكون خيرا مني ثم اذا التفت الثانيه قال له الله عز وجل يا عبدي الى من تلتفت اتلتفت الى من هو لك مني فاذا التفت المرة الاخرى أعرض الله تعالى عنه وهذا كما يكون في الوجه يكون في القلب فثل الباغي يخفر في الصلاه ويقول إياك نعبد واياك نستعين وإذا كشفت عن قلبي وجدته يشتغل بغير الله عز وجل وإذا كاج الصلاه مع الغفلة فإن صاحبها لا ينتفع بها ومن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاه له فمن صلى الظهر ولم يتحسن ولم يتحسن بصلاته عما كان قبل الصلاه فكانه لم يصل يا رواه ابن نعيم عن حذيفة التواب الدرداء رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لله ستوار وان لكم قروحا داميه ولولا شيوخ خشا وبهاء مرتع واطفال رضع لصب عليكم البلاء صب ولا رضت رض فليكثر العبد من ذكر الله وليتوكل على الله ولا يغتر بقوته فانه لا حول ولا قوة الا بالله هو الذي يحمل العبد من الشيطان وأعوانه ومن لا عدى وأعوانها وتقدم لكم انه اذا اتى الرجل إلى فراشه افتدره ملك وشيطان يقول الملك اللهم اختم بخير ويقول الشيطان اللهم اختن بشر وإذا واذا من بالنوم افتدره ملك وشيطان فيقول الملك اللهم افتح بخير ويقول الشيطان اللهم افتح بي شر ذكر الله عز وجل عند نومه بات معه الملك وفارقه الشيطان والا فالامر بالعكس واذا ذكر الله عز وجل عند استيقاظه رافقه الملك وفارقه الشيطان وإلا فالامر بالعكس روى البيرقي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد هذا المنبر قال من قرأ آيه الكرسي عند مضجعه لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت ومن قرأها كان آمنا على داره ودار جاره واهل دويراته حوله فينبغي للانسان يقراها عند نومه وان يقرا قل يا ايها الكافرون لانها براءه من الشرك وقل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكثر من الاستغفار فانه يخشى الشيطان وما من عبد يبيت طاهرا الا ويبيت معه ملك في فراشه كلما اتقلب يقول الملك إن عبدك هذا نام طاهرا ورى ابن جرير عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أيام حنين يحرك شفتيه بعد صلاه الفجر فقيل له يا رسول الله إنك تحرك شفتيك بشيء ما كنت تفعله فما هذا الذي تقول قال اقول اللهم بك حول وبك رسول ولك وقاتل وفي لفظ بك وجادل وبك وصارل وبك وقاتل ورى ويشيبه عن صهيب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى همس شيئا ما نفقه قال فطنتم بي قلنا نعم قال ذكرت نبيًا أعطاهم الله جنودًا من قومه فنظر إليهم فقال من يكافئ هؤلاء فقيل له اختر لقومك إحدى ثلاث اما أن اصلط عليه عدوا من غيرهم أي يسترسلهم أو الجوع أو الموت فعرض ذلك على قومه فقالوا انت نبي الله فاختر لنا فقام الى الصلاه وكان اذا فزع فزع الى الصلاه فصلى بهم ثم قال اللهم اما ان تسلط عليهم عددا من غيرهم فلا او الجوع فلا ولكن الموت فصلط عليهم الموت فمات منهم 70 الفا في ثلاثة ايام قال فهمس فهمس الذي تسمعون اني اقول اللهم بك او حار و بك او ولا حول ولا